يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا مع نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمالهم يقولون ربنا أتمن لنا نورا وعفر لنا وعفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي يجادل الكفار والمنافقين وغلظ عليهم وغلظ عليهم ومؤاهم جهنم وبأس المصيب ضرب الله مثالا للذين كفر مرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين سخانتهما سخانتهما فلم يغنى وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرأة فرعون إذ قالت رب بنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وَمَا مَنَعَ مَدِينَةَ عَمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَقْنَا فِيهَا مِن رِّحْمَتِنَا يَا وَشَّدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ